بسم الله الرحمن الرحيم تقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم بالذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشهنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون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 لهم لعبين لو أردنا أن نتخذ له والتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقتطف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ولهم في السماوات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 الله لفسدتان فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم أَمِ من دونه آلهة قل ها تنظر هذا ذكر من معي وذكر من قبلين بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك للرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد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 يزيد جهنم كذلك نجزي الظالمين او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون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 وَإِذَا أَرَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا تَخْذُونَكَ إلَّا هُزُو الَّهَذا الَّذِي يَذْكُرُ آلهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُم كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِن عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن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 أضنّقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أذرك بالوحد ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يذرون بل فستهم نفحة من عذاب ربك لا يَا ياويلنا إنكنا ظالمين ونضع الموازين في السقى يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا و انك كان مثقال حبه ما اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفلقان وضياءا ااما للمتقين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 قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي؟ حق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيد أن أصنامكم بعد أن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 فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يمطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا يرفعكم شيئا ولا يضربكم. اوفل لكم ولما تعبدون من دون الله أ تعقلون.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 نَجَيْنَاهُ أَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَتْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَتًا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوط آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف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 فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَسَبِّحْنَ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَكُلًّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنعَةَ تَلْبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ فهل أنتم شاكرون ولسليمان النيح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً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 كذلك ننجي المؤمنين وزكريا ابنادى ربه رب لا تذرني فاردا وانا تخير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه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 فَأَرَمُوا عَلَى قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَا لا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُتِحَتِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَأْسِلُونَ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 ها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.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 هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن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 يا وإن أدرى قرب أم بعيد ما تعدون إنّه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتون وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين حق ورد للهال المستعان على ما تصفون.